My <laughs> My <laughs> لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها تفاصيل انتهت جبال ولا أدري كيف بشكيها عزيز الناس ويكفيها بأن الله مولاها قبل لا تبعه teckihemma, tappas på känneteckihemma, låt alla ha, låt alla ha, namtliga, namtliga, ومهما صار ومهما عشتي جاه تهون بدمعة الشكوى إذا لله ببكيها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 Alla السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي